الذي جبريل حل بداره هذا حبيب الله يا من تسأل وانا احبك من الاقلب والحاشا فليستمع ذاك الذي يتقاول والتعالى من الدنيا بأن محمدًا تاجون على قمم الرؤوس مبادجلوا تاجون على قمم الرؤوس مبادجلوا صلاوات ربي و.